أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقد أقر الزهبي في التلخيص الحاكم في تصحيحه وفي رواية وكان المؤزن يؤزن إذا بزغ الفجر رواه البيهقي ثم قال قال البيهقي وهذا إن صح محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علما أنه ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر ما حكم الحقنه الشرعية؟ الأئمة الأربعة قالوا تفطر. وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة قالوا تفطر، سواء كانت الحقنه قليلة أو كثيرة، وسواء وصلت إلى المعد أم لا. وقال الشيخ نجيب المطيعي طبعا من من الشفعية في في في العهد الحديث يعني مات الشيخ نجيب المطيعي رحمه الله منذ عدة سنوات يعني وهو الذي اكمل كتاب المجموع اوسع كتب الفقه الشافعي عمل يعني شرح حوالي تسعة مجلدات من المجموع والشيخ والامام النووي عمل تسعة مجلدات والسبكي مجلدين يبقى المجموع كله عشرون مجلدا الشيخ نجيب المطيعي لم يخالف مذهب الآية الأربعة في هذه المسألة وخالفهم من شيخ الإسلام ابن تامية هنعرض عليكم كلام الشيخ نجيب المطيعي ونعرض عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تامية من نسبة للحقن الشراجية او الحقن الحديثة اللي هي العرق والعضل والجلد يقول الشيخ نجيب المطيعي ان حكم الحقن العرقية اللي هي الابرة او العضلية او الجلدية حكمها حكم الجائفة هو معنى الجائفة الجرح الذي وصل الى الجوف فان الابرة المسقوبة ذات المجرى الذي يسلك الدواء منها الى العرق او الى العضل إنما تحدث جائفة بقدرها يعني بتحدث جرح على أده وتوصل الغذاء والدواء إلى سائر البدن حتى المعدة قال ويمكن للإنسان إذا تكاملت في الحقن عناصر كافية من السكريات والبروتينيات أن يعيش مستغنيا بذلك عن الطعام والشراء ولان المرء اذا مكث اياما لا يأكل فقد شهيته الى الطعام وعلى هذا تكون الحقن العضلية والجلدية والعرقية سواء كانت للتداوي او للتقوية مفطرة للصائم مفسدة للصوم لانها تؤدي وظيفة الطعام وتؤدي وظيفة الاستدواء من الفم بل هي ابلغوا وأسرع. وأكثر تأثيرا في دفع المرض والهزال الناجم عن الجوع وما إلى ذلك من فوائد الطعام والدواء حتى المعدة نفسها تتجدد خلاياها وتشفى أمراضها ولكن يوجد في هذا الزمان حقن آخر وهو وجود وصال المواد الغذائية إلى الأمعاء المهم من الشيخ نجيب المطوع يعتبر أي حقنة مفترة لا يفرق بين ما هو للغذاء وما هو للدواء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذين قالوا الكحل والحقنة وما يقتر في الإحليل ومداوات المأمومة والجائفة المأمومة الجرح نفذ إلى الإيه؟ إلى أم الرأس إلى الدماغ والجائفة الجرح الذي وصل إلى الجوف ومداوات المأمومة والجائفة الذين قالوا تفطر لم يكن معهم حجة إلا القياس على حديث لقيت ابن صبرة حديث لقيت ابن صبرة بقول إيه بقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فمنعه من المبالغة في الاستنشاق لان الانف موصل الى الجوف فقال كل حاجة توصل الى الجوف فهي كذلك وهو قياس ضعيف وذلك لان من نشق الماء بمن خريه ينزل الماء الى حلقه والى جوفه فيحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول به العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك المبالغة في الاستنشاق يعني لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره بل هو طريق إلى الفطر لأن اللي بيتمضمض ما بيفطرش بالمضمضة إلا أن يصل الماء إلى جوفه من فمه وكذلك إذا نزل الماء من منخره إلى جوفه يفطر بذلك وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة فإن الكحل لا يغزي ألبتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه وكذلك الحقنة لا تغز يقصد الحقنة الشراجية لأن في عهد الشيخ لسام بن ما كانش موجود الحقنة ليه الإبر لكن كان موجود عندهم الحقن الشرقية وكذلك الحقنة لا تغزي بوجه من الوجوه بل هي تستفرغ ما في البدن مقصود بها استفراغ وليس مقصود بها الغزاء كما لو شم شيئا من المسهلات او فزع فزعا اوجب استطلاق بطنه والحقنة لا تصل الى المعدة والدواء الذي يصل الى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها في حال الغذاء ويقال في الكحل ونحوه ما يقال في الدهن والبخور والاغتسال غسل البدن يعني والتطيب بالعطر والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل إلى دم ويتوزع على البدن فإن قيل لو أكل طرابا أو أكل حصا أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء النافعا قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمو عنه البدن لكنه غذاء ناقص كما لو أكل سما يفطر به ولا لا وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أو رأسه تخمه ومرض فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد وهذا كمنعه من الزنا في حال الفطر فإنه إذا, إذا منع من الوطء المباح فالمحظور من باب أولى اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة من طراب أو حصى أو حشيش أو خيط أو غير ذلك فأنه يفطر بذلك بغير خلاف الشيخ رشيد رضا رحمه الله بمناسبة الكلام على الحقنة الشرابية قال ولكن يوجد في هذا الزمان حقن آخر وهو إيصال بعض المواد المغزية إلى الأمعاء يقصد بها تغزية بعض المرضى والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة وقد تغني عنها وهذا النوع من الحقنة يفطر الصائم فهو لا يباح له إلا في المرض المباح للفطر إذا وصل لدرجة انه هيتغذى بالحقن، طم يفطر بقى. يعني ألم يصل إلى الرخصة إلى أنه يفطر الذي وصل إلى درجة انه هيتغذى بالالأدوية. فهو من بقى أوله يترخصه. ويمكن التفريق بين الحقن المغذية وبين الحقن التي هي للتدوين. بلع الريق لا يفطر بالاجماع لو استاكه بسواك رطب فانفصل من رطوبته او من خشبه المتشعب شيء وابتلعه يفطر ولا ما يفطرش يفطر لو استاكه بسواك رطب فانفصل من رطوبته او من خشبه المتشعب شيئا وابتلعه أفطرى بلا خلاف ما حكم قيء الصائم الجواب إذا تقايا عمدا بطل صومه وإن زرعه القيء يعني غلبه القيء لم يبطل صومه وذلك لما روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء ومن زرعه الْقَيْءِ فَلَا قَضَاءَ عليه الحديث اسناده صحيح وعند الأئمة الأربعة لا كفارة عليه إنما عليه القضاء نحن عليه القضاء واحترام واحترام للشهر والنسك يمسك عن الاكل مش اول فرصة بقى هتم اكل والشيخ الاسلام ابن تيمية يقول له ايه يقول له واحد فطر على الاكل والشرب فاعتقد بانه بالاكل والشرب خلاص انكسر اليوم فقال اما جامع بقى بالمر فهل عليه كفارة بالجماع ده قال هو اذا جامع من غير ما يأكل او جابنا عليه الكفارة فلما يتقوب الطعام نقول له بلاش كفارة والمعصية <تصفيق> وقع بكل اكلة بيأكلها المعصية وقعة بكل اكلة بيأكلها مش خلاص انكسر اليوم ونفطرت هات بقى ماكل لا ده وجب عليه امساك بقية الايه بقية اليوم اجمعت الام على تحريم الجماع على الصائم وعلى ان الجماع يبطل صومهم سواء أنزل أو لم ينزل وذلك لقوله تعالى فالآن بشرهن إلى قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فالذي أباح المباشرة بالليل منعها به النهار وكذلك إذا استمنا بيده أفطر لأنه إنزال عن مباشرة ولأن الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية في الإسم والتعذير وكذلك في الإفطار إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع لأنه مغلوب كما لو طارت زبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره اذا اكل او شرب او جامع او فعل شيئا منافيا للصوم ناسيا ما حكمه عند الشافعية قالوا لم يفطر سواء قل ذلك ام كسر الامام احمد قال يجب بالجماع ناسيا القضاء والكفارة ولا شيء في الاكل قال لك هو معظف في الاكل والشرب بس الامام احمد لكن أنت بس هو مش معذور في الجماعة. تعرف أنت ليه مش معذور في الجماعة؟ لأنه قال الحافظ في الفتح، حافظ محجر فتح البري، ووقوع النسيان في الجماعة، ووقوع النسيان في الجماعة في نهار رمضان في غاية البعد. أصل ممكن في لحظة ياكل. ممكن في لحظة يشرب، لكن مش في لحظة بجامع. لذلك اللي في الفتح قال إيه؟ قال ووقوع النسيان في الجماعة في نهار رمضان في غاية البعد. يعني لازم يفطر النصاي، <تصفيق> نعم. الشافعي قالوا لم يفطر بالنسيان، لما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. فالعصر وقع في الأكل والشرب مع النسيان، فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه الشيخ الإسلام بن تيمية سؤل في الفتاوى عن المجامع نسيانا الإباءة والمجامع الناس فيه ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا قضاء عليه ولا كفار وهو قول الشافعي أبي حنيفة القول الثاني ان عليه القضاء بلا كفارة وهو قول الامام مالك القول الثالث ان عليه الأمران عليه القضاء والكفارة وهو المشهور عن الامام احمد يقول شيخ الاسلام ابن تامية والاول هو الازهر انه لا قضاء ولا كفارة كما بسط في موضعه فإن من فعل فعلا محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله على ذلك لكن السؤال هيريد هل يرد النسيان في الجماع في مهار رمضان؟ نعم هذا ما استبعده الحافظ ابن حجر في فتح البارك اذا افطر مكرها بان وضع الطعام في فمه قهرا او وضع الماء في فمه قهرا لا فطر في ذلك للإكرام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن زرعه القاي يعني غلب عليه فلا قضاء عليه فدل على ان كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء إن بالغ في المضمضه والاستنشاق في وضوئه فسبق الماء إلى جوفه الجواب أنه إذا بالغ أفطر وإلا فلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لنقيت ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فإذا بالغ فقد خالف ووقع في المحظور إذا أفتر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر يلزمه إمساك بخية اليوم ويجب عليه القضاء لذلك اليوم ويجب عليه الكفارة بالإجماع والكفارة إنما تكون على الرجل عند الإمام الشفعي والحديث في ذلك رواء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال ما أهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان قال هل تجد ما تعطق به رقبة فقال الرجل لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال الرجل لا قال هل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال الرجل لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فهل على افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه الرجل جامع وقبت عليه الكفارة فالكفارة ما قدرش يدفع حاجات الكفاره خدها هو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ عليه الصلاه وقال له اذهب فاطعمه اهلك الحديث رواه الجماعة يعني الجماعه في البخاري ومسلم وبقيه السبعه اهل السنن ولابن ماجه وابي داوود في رواية وصم يوما مكانه وفي لفظ للدارقطني قطني قال هلكت وأهلكت فدل هذا اللفظ دل ظاهره على أنها كانت مكرها أكرهها زوجها على الجماع من كرر جماع زوجته في يوم رمضان فهل عليه لكل جماع كفارة الجواب الذي أجاب به الجمهور الشفعي ومالك وأبو حنيفة عليهم رحمة الله عليه كفارة واحدة بالجماع الأول سواء كفر عن الأول أم لا لأنه لم يصادف صوما منعقدا بخلاف الجماع الأول ستصومه بغير الجماع كالأكل والشرب هل عليه كفارة الجواب لا كفارة عليه لكن واجب عليه قضاء قضاء اليوم لأن النص قد ورد في الجماع أما الأكل والشرب ليست في معناه أما الأكل والشرب فليس في معناه زواطئ الصائم في نهار رمضان وقال علمت تحريمه وجهلت ان عليك كفارة ما في واحد ممكن يسأل يقول ايه اقول انا الجماع في نهار رمضان حرام اكد ما عرفش ان عليك كفارة فالجهل بالكفارة هل يمنعه من فعل الكفارة الجواب انه تلزمه الكفارة الجواب انه تلزمه الكفرة حتى ولو جهل ان هناك كفارة على هذا الفعل هل تجب على المرأة كفارة المرأة التي جمعت في نهار رمضان قال الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله لا يجب عليها لأن الرسول عليه السلام أوجب الكفارة على مين على الرجل الكفارة عبارة عن إيه عدخ رقبة فإن لم يستطع فإطعم ستين صوم شهرين متتابعين فإن لم إطعم ستين مسكين هل هي على الترتيب أم على التخير الجواب أنها على الترتيب فيجب عليه عدق رقبة فإن عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. هل يشترط التتابع في الصوم الجواب نعم يشترط التتابع لكن هذه الكفارة ما يكونش منهم رمضان لأن رمضان مطلوب لنفسه مش للكفاره اذا كفر بالاطعام فالاطعام هو اطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من الطعام او او بتعبير حديث وجبه وجبه الصيام ووجبه افطار وسحور لا هي وجبه واحدة بس الكفاره والفديه عباره عن وجبه واحدة ليست وجبتان كما يظن البعض انها افطار وايه وسحور إنما هي وجبة واحدة من نوى الصوم ونام أغلب النهار فهل يصح صومه؟ الجواب نعم يصح صومه لو نوى من الليل ثم أغمي عليه نهارا فهل يصح صومه؟ لم يصح صومه والفرق بين النا... والفرق بين, ال... بين النائم والمغمى عليه. الفرق بينهم إيه؟ والفرق بينهما أن النائم ثابت العقل لأنه إذا نبها انتبه والمغمى عليه بخلافه تنبهه شيء لا ينتبه ولأن النائم كالمستيقظ ولهذا ولايته ثابتة على ماله النائم ولايته ثابت على أمواله خلافا للمغمى عليه بالنسبة لنزول الصائم للماء او الاستحمام والصب الماء على رأسه يجوز ذلك لما روى الامام احمد وابو داود عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جهالة الصحابة لا تضر لان الصحابة كلهم عدول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم القبلة للصائم رخص فيها الإمام أحمد وكرهها الإمام مالك للشاب والشيخ في رمضان أما الشافعي أبو حنيفة قال تكره لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها فإن قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه فقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأته آخر فنهاه فهذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب وروى البيهقي عن الأسود قال قلت لعائشة أيباشر يباشر الصائم قالت لا قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر قالت كان أملككم لإرابه عليه الصلاة والسلام اتفق العلماء على أنه لو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه قال الأوزاعي يبطل الصوم بالغيبة الغيبة والنميمة قال الأوزاعي يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضائه لحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا الصهر الحديث رواه النسائي ولحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الحديث رواه البخاري وأجب على عليه على الأوزاعي في استشهاد بهذه الأحاديث بأن المراد بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما تكون بصيانته لا ما قالوا لا تبطل يعني الذي خرج على اتفاق العلماء الأوزاعي وأجاب على هذه الأحاديث بأن المراد كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما تكون بصيانته من اللغو ليس أن الصوم يبطل به فالمراد بطلان الثواب لا نفس الصوم المراد بطلان الثواب لا نفس الصوم دفق العلماء على أن الوصال منهي عنه الوصال هو ان يصر من غير لا افتار ولا ولا صحور مين اللي كان بيعمل كده النبي عليه الصلاة والسلام وهذه خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل فانك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال هلال مين؟ هلال شوال في فطره وعلى وصف بهم يوم واثنين وطلع اليوم الثالث هلال شوال خلاص فطره بعد عيد عليه الصلاة والسلام فقال لو تأخر الهلال زدتكم كالمنكل لهم حينما أبوا أن ينتهوا عليه الصلاة والسلام <تصفيق> الحديث رواه البخاري ومسلم من خصائص النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يقولون أنه أعطيه قوة أربعين رجل يعني في الجهاد يقول امام علي رضي الله عنه كنا اذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا وصل صفوف العدو فالنبي عليه الصلاة والسلام في قوة اربعين رجل حتى وإن امتنع عن الطعام والشراب عليه الصلاة والسلام يعني اعده الله عز وجل اعدادا ليس كسائر الرجال عليه الصلاة والسلام اتفق العلماء على انه إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه، وكان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره، ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره، ولو بقي سنين، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير، وإن تكررت رمضانات، وإنما عليه القضاء فقط، لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر. فتأخير القضاء من باب او لا ان يجوز هذا في من استمر عزره هذا في من استمر عزره من سفر او او مرض اما لو اخر القضاء الى رمضان اخر بلا عزر فهذا يأسم ويلزمه صوم رمضان الحاضر ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت مد من طعام يعني طعام مسكين عن كل يوم كان عليه من رمضان الذي سبق وذلك مع القضاء لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وابي هريرة رضي الله عنه واللفظ لابي هريرة من مرض ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان اخر قال يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم ما كان كل كل يوم مسكينا الأيام المقضية هل يلزم فيها تتابع أم يجوز فيها التفريق اتفق العلماء على استحباب تتابع قضاء رمضان وجواز تفريقه فباستحباب التتابع ليه لأن فيه مبادرة إلى أداء الفرض ولأن ذلك أشبه بالأداء لما يكون القضاء أشبه بالأداء يبقى يستحب التتابع لان الاداء في تتابع يبقى يستحب في القضاء تتابع لان فيه مبادرة الى اداء الفرض ولان ذلك اشبه بالاداء فان قضاه متفرقا يجوز وذلك لقوله تعالى فعدة من ايام اخر من مات وعليه قضاء رمضان او بعضه وكان معزورا في تفويت الاداء ودام العذر إلى الموت، يعني اتصل موته بعذره، فهذا عند الشافعي وملك أبي حنيفة لم يجب عليه شيء، ولا على ورثته، ولا في تركته لا صيام ولا إطعام، لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى أن مات، لم يتمكن من فعله إلى إلى أن مات، فسقط حكمه. كالحق الغير المستطيع يعني. هذا في من اتصل موته بعذره اما من مات وعليه قضاء رمضان او بعضه وتمكن من القضاء وتمكن من القضاء المسال دي غير اللي فاتت وتمكن من القضاء سواء فاته بعذر او بغير عذر فهذا يجب في تركته لكل يوم اطعام طعام لمين؟ طعام مسكي لكل يوم مد من طعام وهو الجديد من مذهب الشافعي وقال مالك أبو حنيفة يطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه ليه؟ لأن صيام الفريضة له بدل صيام الفريضة له بدل والبدل هو الإطعام لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف فهل يفعله عنه وليه ذلك لم يفعله ذلك عنه وليه ولا يسقط عنه بالفدية لأن الصيام ليس بدل الصلاة ملهاش بدل الصيام ليس بدل الإطعام لكن الصلاة من العبادات البدنية التي لا يجوز فيها الوكالة ولا النيابة لكن يجوز أن يحج عنه ويجوز أن يتصدق عنه فقد وردت في ذلك الأحاديث وفي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى من سورة النجم ابن كثير عليه رحمة الله أورد كلام عن الإمام الشافعي في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال الميت يطعم عنه ويتصدق عنه والميت يحج عنه فما ورد من, ال... من الأدلة أنه يفعل عنه نفعله وما لم يرد من الأدلة أنه يفعل عنه لا نفعله خصوصا إذا لم تفعله الصحابة فإننا لم نرى صحابيا صلى عن أحد ولا صام عن أحد ولا قرأ عنه القرآن ولا قرأ عنه القرآن فإنه يسعن ما وسعهم فإن العبادات توقفية فلا يجوز قياس بعضها على البعض الآخر فليسعن ما وسع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيام الشهر وقيامه وأن يتقبله منا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله